يالغيبه عن عيني لا لا تظن انت اظن قال لي بيتي 9 و 5 ال زماني والجيك كم ثاني زماني والجيدك كم لو اللي في عمري بس يوم بس يوم ما انسى توبك حل العاد اللي شوفتك وصفه تظهر متتبهر وبدايتك شفاه وبدايتك توبك حل العاد اللي شوفتك وصفة تظهر متتبهر وبدايتك شفاه وبدايتك يا دول كل مجروح اطلق وري يا نجمة باسمانة تصويني جروة تصويني بجروة يلغبت عن عيني لا لا تظن أنسى أقسم باللبيت التسعة والخمسة التسعة والخمسة أتنطر زماني ولديتك امتاني أتنطر زماني ولديتك امتاني لا ظل في عمري بس يوم ما انسى بس يوم ما انسى جوهلي علي بدره لحنانا ننسى يا نبض وجداني بنفاسه نفسها حياتنا بدره جوهلي علي بدره لحنانا ننسى يا نبض الداني بنفاسه نفسه بنفاسه نفسه موجود بنفاسي وشعر في حساسي يا غنا علي وعشق داني اسمك عن علي لا لا تظن انسه عتبال البيت 9 و 5 9 و 5 احنا نطرزماني والجيكك مناني في عمري بس يوم بس يوم ما انسى لما تغني فرحانه باسمانا المهدي غردت الدنيا انا غردت الدنيا انا المهدي غردت الدنيا انا غردت الدنيا انا نور اليك بس عن بس تدلستر ياللي بتعن علي لا لا تظن انسى اقتمال البيات 9 و 5 9 و 5 احنا نطرجماني والجيك كم ثاني احنا نطرجماني بس يوم ما أنسى بس يوم ما أنسى كلمات المصور علي هاشم الأحماد آوي الرادود الحسيني مرتبى البيضاني الأخراج والهندسة الصوتية والتوزيع هشام الزهيري ومصطفى البيضاني المؤثرات الكورالية عباس العبودي وعباس الرحاني